قولي حرمت حرمت قولي انك بتحبيني ومش هتقدر تستغنى عني أبداً مش هقدر استغنى عنك لا قولي انك بتحبيني فيها يا موني انت بتسجليلي ولا إيه وهسجلك ليه بس عاوزك تحس بقيمة موني موني اللي فهمك واللي انت فهمها كويس قوي تصور يا موني طلعت متجاوزة وعندها أولاد كمان مان هتجنن كل إذا من البنت الفلاحة دي أنا مش قادر أصدق نفسي ما كنتش متخيل أبداً أنه إن عمر عمر ممكن واحدة تضحك فلاح ده انت عبيط يا روحي بصراحه عندك حق طبعا ياموني عندك حق لا و ايه كنت عامل لي واد مقطع السمكه وديلها <تصفيق> هنا اللي في الاخر اتقطعت تصدقي انا اللي في الاخر اتقطعت وسبتها كده وسبت حقك معاها وجيتلي يعني كنت عاوزاني اعمل ايه بس تاخد حقك طبعا اخ الشبكه شبكه ايه طقم الالماس يا نهر اسود ده بميه وخمستاشر جنيه <تصفيق> وكمان نصبت عليك يا بنت الجنية وجايب لها شبكة ألماص كمان با انت ماردتش تخطبني بدبلة أنا اللي كنت هشتريها لك يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني مش غريبة عليك يا روحي ما هي اللي كانت خطباك وهي كمان اللي كانت شاريه لك الدبل ولا نسيز بقولك ايه يا موني؟ امشي دلوقتي من وشي أنا ماشي يا روحي عارف ليه؟ مش عاوز أعرف حاجة مش عاوز أعرف وانا عاوز أقولك عشان طلعت خفيف وعبيط يا روح قلبي باي باي يا بنت الجنية يا سناء شاطره يا سناء برافو عليك بجد لا وايه استطيع في الوقت المناسب لكن انا عايز اسالك سؤال ازاي جاتلك الفكره الجريئه دي من الافلام يا باس لا وانتي ممثله بارعه بجد بس اللي غايزني يا سعاده البي ان اللي مسكناه ده الواد عالي بس ولسه بقيت العصابه حره ومين قال لك انهم احرار ايه قبضوا عليهم وعارفه مين اللي قبض عليهم مين حسن عناب حسن لك ايه يا سناء بزياده بقى وكفايه لحد كده ابوس ايديكي ايه يابا نمشي بقى ما هنمشي يابا نمشي من هنا خالص نمشي من البلد دي خالص ليه يابا بس يا بنتي من يوم منزلنا نزلنا بقى شهر اهو لا عرفت اغير هدومي ولا عرفت اخد راحتي في حته بلدنا اولى بينا يا سناء عشان خاطري يا باشا عشان خاطري قول لها ترجع معايا البلد قول لها احنا مش قد مصر واللي بيحصل فيه هنرجع يابا هنرجع هترجعوا يا عم حامد بس الاول لازم تقبضوا المكافاه مش عاوزين حاجه استنى يا الباشا اتحفظ على البنت دي وانت مين عشان توجهلي اوامر بالشكل ده انا اسف يا سعاده الباشا عمرو بتاع السمنه في ايه انا عاوز افهم البنت دي يا سعاده الباشا نصبت عليا انا يا عم بين تاني نصبت عليك انت ايوه وخدت مني طقم الماس تبنوا الف جنيه الشبكه اللي كانوا شبكه اديك سمعتها هو يا فندم ارجوك اتحفظ عليها لحد ما حقي يا شويش ايه هتعملوا فينا ايه تاني وبعدين بقى رد عليا يا عسليه ايه يكون اتقفش ولا حاجه بره مصيبه لا يكون اتمسك بس ده مش بيسرق ده بيراقب الحرامية وبيساعد البوليس يا ترى انت فيني عسليه تعملي ايه يا زوبه تعملي ايه يا زوبه اه مفيش غير البوليس خير يا اسامه بيه معلش هو لو اني فيها لازاله مني يعني لا انا تحت امرك حسن ماله رجع؟ لا لسه بس مش حارف ليه عندي احساس انه راجع يا اسامه بيه عاوز اقولك انك تسرعت في حكمك على الولد ده يعني ايه مش بيعرف يلعب وضحك علي لا بالعكس هو من حس اللعب فهو لاعب مش محلي خالص ده لاعب عالمي لكن ان كانت موهبته بقى مع الاهمال وعدم التركيز يبقى ما يسواش حاجة خالص طب حضرتك هتزعل مني ولا حاجة لو قلتلك تقعد معايا شوية بالعكس انا تحت امرك أو... وتفضل الشيك بتاعك اهو لا انا اعلنت انسحابي خلاص من المهمة دي انا متأسف يا اسامه بيه وانا موافق على انسحاب حضرتك بس برضو انا شايف ان الشيك من حقك برضو انا ما عملتش حاجة عشان اخد المبلغ ده كله هتعمل طب خليه دلوقتي ما تاخد الشيك بقى يا كوتش حسن حسن مش قلت لك راجع مش قلت لك حسن راجل وعمره ما هيغزلني خد الشيك بتاعك يا كوتش وليك عليا لو اخذت البطولة ليك فيها 50% قول يا رب بس تعرف تعدي من الدور الثاني هيعدي هيعدي يا كوتش اهو قالك اهو وانا اعتبرني المدرب بتاعك بجد واعتبر الشيك ده كله ليك لو عديت يا حسن ده تحدي بقى اعتبره تحدي وانا اموت في التحدي واهم حاجه ممكن يستفيدها اللاعب من كره الريشه بلاش كلام بقى يا حسن وحاول كلامك ده الفعل حقيقي لازم تغلب يا حسن وتعمل بكل القوانين كرة اللي انت دي وانا لها وانا معاك وانا معاكم نظرية واضح انك بتعزي عسلية او يا زوبة بعزه بس ده كل اللي ليه في دنيتي ابويا واخويا وحبيبي وكل حاجة ولو حصل له اي حاجة انا هموت نفسي ما تقلقيش يا زوبة احنا عارفين هو فين ومراقبين المكان كلها ساعات وحيرجع لك وياخد المكافأة اللي وعدناه بيها العشر تلاف جنيه العشر تلاف يا زوبة سالك يا عمرو انا نصابه ما انت لو كنت عارفه امتك عندي هتلاقي ايه مش ممكن تصدقيني وانا بقولها لك هو الماس ايه اللي انصب عليك فيها يا عم. عمرو انت اجمل واحسن واحلى من اي الماس في الدنيا يا سناء انا مش عارفه ليه عندي احساس انك انت اللي بتضحك عليا وبتنصب عليا كمان انا يا سناء امال انا طب ايه ايه رايك بقى يا سونسون ايه ايه ايه, إيه, إيه سونسون ايه بقى يا صنصن بدل تعرف يا عمر انا مش كده خالص وعمري ما كنت عصبية خالص ولا صوتي عالي خالص بس الخوف هو اللي خلاني عصبية صوتي عالي بالشكل ده What? وانا حبيتك بعصبيتك وبصوتك العالي ده وايه رايك بقى ان الشابكة اللي انا قدمتها لك اعتبرها هدية وبس والشابكة اللي بجد انا لسه هاجبها لك عمر انا ممكن اسألك سؤال اربعين يا حبيبتي لا هو سؤال واحد انت بتعمل معايا كده ليه؟ هقولك بس ما تعليش صوتك ها. علشان.. ها. علشان.. ها ها ها بحبك يا مجنونة يا اخي علّو صوتك شوية بقى. بحبك همالك بتقولها كده؟ ايه؟ هي ممكن تتقل بشكل تاني غير اللي انا قلته؟ اكيد طب ازاي؟ قولها تاني كده وانا اقولك إزاي أهه <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم بحبك مش دب كده قولها تاني كده <تصفيق> بحبك برضو مش هي <تصفيق> ااا <أه> بحبك قربت شوية امم بحبك هتيجي <تصفيق> هي قولها بقى تاني بحبك يا ها بحبك بحبك والله بحبك ايوه ايوه هي دي هي دي هي دي ايوه نظريا برضو <تصفيق> اهلا انت شرف كنت تقول يا معلم انك عامل الفخ ده فخ ايه يا ابن ابو اللي انا وقعت فيه ده يعني هو انا اللي نفدت منه وانا اللي كلت على قفايا طب ليه ما انت قص المصايب من الاول خالص ولا نسيت ما كنتش عارف ان اخرتها حجز ومرمطه كده بس مينو يا معلم، كل اللي كان حيحصل لنا كوم وحسن عناب ويده الطرشه كوم تاني خالص ولا زوبة اللي القفشة منها بموتة ما قلت ليش بقى سنوح سينوح كويس ينوح دي كويس ما قلت مقلتلكش نوح كده من غير زفه انت جرالك ايه اللي جرالي جرالك واحنا هو كلنا في الهوا سوا عاوز ايه خلص في المحكي عاوز اعرف نعمل ايه بعد كده هنعمل اللي هم عاوزين يعملوه فينا انت عارف بس حمص اقل مده ممكن تقضيها في السجن قد ايه قول يا خفيف من عشره وخمسه عشر سنه لاوي ليه هو الا تلت ميت يا غرامي لكم ايه اخلعوني انا من بلوادي عاوز امشي يا حضرة الصول يا حضرة الصول اه بقولك يا حمص نبي لو رد عليك حضرة الصول قول له كمان علي عاوز عاوز ايه يا حسن عاوز اعرف حاجة مهمة جدا اتفضل ايه اللي ممكن يحصل لو لا قدر الله لا قدر الله اتهزمت حسن اللي عرفوا عنك ان الكلمة دي ملهاش مكان في دماغك عندك حق ملهاش في دماغي مكان بس يعني كنت عاوز اتطمن نعم يا حسن عوضين. يعوضين وعاوز عوضين في دلوقتي؟ لازم عوضين يقف فوق راسك أهو منه يا خباله منك ولو محتاج تنام يبقى يحكي لك حكاية من حكاياته شوف لازم تعرف أن من دلوقتي أنت مسؤول مني يعني أنت مسؤولتي <تصفيق> أنا فرحان أهو يا عواضين ما تفرحش جوك دي أخوي عشان كتر الفرح يجيب النكد إيه إيه أخويا؟ يعني إيه كتر الفرح يجيب النكد؟ أهو كده طبعا إذنكم. نام كويس يا حسن وانت اخب بالك يا عواضين قول لي بقى يعنيه كنت الفرح حجيب النكت دي اجلو هتترجع عين على فرحك وبعدين يا اخي احنا لسه فرحنا ها نظريه برضه عواضين جاهز يا عمر جاهز يا نوح ايه ده انت هنا ايه ايه ايه قولي ايه عندك مناع عندك بالعكس ده أنا قوي بوجودك هنا دلوقتي لا لا لا لا أنتو تعرفوا بعض كويس بقى أكيد لا لا في حاجة واحدة أنت معرفتهاش اللي هي إيه؟ إن سناء تبقى خطبتي واو مبروك يا سناء إيه ده إيه ده وما لها فرحة قوي كده ليه؟ زي ما تكون ما تخلص مني مبروك يا سناء حسن شدي حيلك يا حسن عاوزين اسمك يدوي في العالم كله هيحصل هيحصل ان شاء الله سما بيها جاهز يا حسن جاهز يا عوضين اسمع ابوس يدك يا راجل اغلب اغلب عشان خاطري فوز انتصر انا نفسي يا حسن تغلب عارف ليه ليه يا عوضين عشان انا المسؤول عنك ولو نجحت وفزت انت هبقى انا فوزت لاول مره في حياتي بحاجه هاي يا حسن انا قلت مبروك من دقيقه واحده بس وعاوز اقولها تاني النهارده وقلتيها لمن قبل قلتها لسناء en je kijkt naar waar? Hine! Hine! Hine met mijn! Maak aan de Eh?